ولاتكن فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 أكثرهم لا يعفلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن فاسقون بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيدوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعالتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن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 ولا نساء من نساء عسى, عسى أن كن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تن بئس الاسم الفزوك بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ظن إثم ولا تجسس ولا يرتب بعضه بعضه أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكارهتمو لَن تَنقُ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ كَرِيمٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا كُلَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامٍ يَمُنُّ نُون عَلَيْكَ أَن نَسْلَمُ كُلًّا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لله Allahumma yumnu alaykum Allahumma yumn Allahumma yumnu alaykum imani يَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلامُ كُنْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ